يغشى الناس هذا عذاب رَبَّ رب نكشف عنا العذاب مُؤْمِنُونَ إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع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 وآتيناهم من الْآيَاتِ ما فيه بلاء مبين إِنَّ هؤلاء ليقولون إِنْ هي إِلَّا موتتنا الْأُولَى وما نحن بمنشرين فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ شَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينٌ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاطُهُمْ أَجْمَعِينَ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 إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ